الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 ألف يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبين ان يكون له اسرا حتى يفخن في الارض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 وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ